ودع عنك الرقاد انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا الجهاد قم ودع عنك الرقاد انه عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا الجهاد قم في سبيل الله قد سرنا واعلنا ان نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القياده ومشينا صحوه جديده جموعا وفردا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القياده ومشينا صحوه جديده جموعا وفرادا. ما عرفنا العيش إلا عنفا وجلادا ودع عنك الرقدا انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلنا ان هذا ام ودع عنك الرقدا انه الاسلام عاد سبيل الله قد سرنا واعلنا ان هذا هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قران مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن يُبالُ بالرزايا بين أنياب السنين عمد عن ترق سبيل الله قدصرنا وع من هذا د ق ودعاكر قاءَّ والسلام عادبي سبيل الله قدصرنا وع هذا بشر الناس سا بصفبح مشرق بالبينات واب الف تجلا في بطون الخونما بشر الناس بصبحبح مشرق بالبينات وبي الف تج وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء قم ودع عنك الرقادة إنه الإسلام عادة. في سبيل الله قد سرنا وأعلننا البهادة قم ودع عنك الرقادة